في لقائنا أسرار الأذكار علمنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم طائفة من جوامع الأذكار جوامع آه جوامع يعني جوامع يعني الأذكار التي تجمع خيرا كثيرا وفيرا عميما في كلمات يسيرة وجيزة قليلة يب عمل يسير وأجر عظيم كثير وفير والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمنا كان يعجبه جوامع الكلم جوامع الكلم يعني كلمات منظومة كلمات قليلة أوتي جوامع الكلم كلمات كلها بلاغة كلها فصاحة لكن هذه الكلمات تجتمل على أسرار وعجائب لا حد لها نص سطر كده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذكره ونقعد نشرح فيه إحنا ونفك اللي فيه من المعاني ومن الأسرار أياما طوالا فكما كان يعجبه جوامع الكلم كان يعجبه جوامع الذكر كان يعجبه جوامع الذكر الأذكار القليلة الكلمات التي تؤتي صاحبها فضلا واسعا وأجرا عظيما فتعالوا نعيش النهاردة مع بعض جوامع الذكر التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لنرطب بها أل سنتنا ونعمر بها أوقاتنا ونفوز بهذا الأجر الكريم فيها أول ذكر علمه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الذكر للسيدة جويرية بنت الحارثي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها القصة بتقول إيه صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وكان قد خرج من عندي السيدة جويرية رضي الله عنها كانت ليلتها فخرج من عندها في الصباح حين صلى الصباح وهي في مسجدها يعني كان عندها مكان في الحجرة عم لاه هو المصلى بتاع البيت ويستحب أن يكون في البيت مكان كأنه مصلى نصلي فيه النوافل يعني كده طيب تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند بكرة يعني حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى لأن البي كان بيقعد يذكر الله بعد صلاة الفجر ثم يرجع إلى الحجرة في الضحاوية كده يقول عندكم طعام وجد طعاما أكل وإن لم يجد طعاما قال إن صائم إن شاء الله يقول خرج الفجر ثم رجع في الضحى وأنا جالسة في مكانية كمان أعدى في المصلى اللي عملا في البيت بسجادة فرشها كده ولا أي فرش كده على جنب وتصلي عليه وهي على الحال فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها أنت لسه قعدة من الفجر حد الوقت ما قمتش من مكانك قالت نعم يا رسول الله قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن انت قعدة من بعد الفجر تذكر الله لحد الضحوية قدي ساعة ونص كده ساعتين أيوة ما قمتش آه قال لا طب أنا قلت ثلاث كلمات قلت أربع كلمات كل كلمة ثلاث مرات تساوي اللي انت عملته كله النهاردة طول اليوم لو حطينا الاربع كلمات اللي اتكراره ثلاث مرات يعني الحاصل 12 مرة في كفة وحطينا عملك النهاردة وذكرك النهاردة الساعتين دولة في كفة الاربع كلمات اللي اتكراره ثلاث مرات يوزنوا الكلام بتاعك كله ويتألم طبعا حاجة عجيبة تعالوا نشوف الكلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته طب نفكها فكها بقى قالها النبي عليه الصلاة والسلام ازاي قال كده كما جاءت الرواية الاخرى سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه أدي واحد الكلمة الاولى الكلمة التانية سبحان الله زنة عرشه <تصفيقية> <تكلمة> <يا فلتنج الخامبة> سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده زينة عرشه كده ستة الكلمة الثالثة سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده رضا نفسه الكلمة الرابعة سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده مداد كلماته ده من جوامع الذكر قلهم ما تحرمش نفسك خدنا دقيقة ما خدناش نص دقيقة وتوزن ما شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى وتشحن طاقتك بها فلا تنسى هذا الذكر لما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه احنا عرفنا أن التسبح هو تنزيه الله عز وجل وتبرئة الله عز وجل من كل عيب ومن كل نقص فله الكمال والجلال سبحانه وتعالى سبحان الله فليس بضعيف سبحان الله فليس بعاجز سبحان الله فليس موصوفا بالجه سبحان الله فهو القادر سبحان الله فهو القوي سبحان الله فهو الملك العليم العلام معناها كده وبعدين سبحان جاية من التسبيح وجاية من السبح من التسبيح يعني تنزيه الله وتبرئته من كل عيب ونقص من السبح السبح اللي هو المر السريع آه بيسبح في الماء سريعا فكأننا نسبح في عالم ذكر الله ما شاء الله بيطير كده قلبك بيطير سبحان الله طيب سبحان الله وبحمده عدد خلقه يا عدد خلقه تقدر تعد عدد خلق له ما تقدرش يبقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه اني خلقي, خلقي بالضبط خلقي اللي هم البني ادمين بس لا البني ادمين والجن والطير والانسان والجماد والحيوان سبحان الله وبحمده عدد خلقه النجوم <تصفيق> يعني عدد النجوم تقدر تعدها عدد خلقه شعر بني ادم تقدر تعد شعر راسك انت لوحدك ده معناها كلمة واسعة فكر فيه سبحان الله وبحمدي عدد خلق يعني يا ربنا لو عدت أسبح بعدد الخلق مش هقدر فسبحان الله وبحمدي عدد خلقك ليكافئ نعمك ويوافئ مزيدك طيب عدد الخلق في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة شوف الكلمة معناها واسع إزاي اسبح مع الكلمة طير مع الكلمة في عالم الذكر وارض ونفسه أي سبحان الله وبحمده عدد من رضي عنهم من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين ورضى الله عز وجل عن هؤلاء الطيبين لا ينقطع أبدا ولا ينقضي أي سبحان الله وبحمده بغير عدد ولا انقطاع على طول ومداد كلماته مداد الكلمات اللي هو الحبر عارف الحبارة لما نحب النملة الألم أو لما كانوا بيكتبوا بالريشة ممكن الحبر يخلص لا يا رب مداد كلماتك هل كلمات الله تفنى لا تفنى كلمات الله عز وجل ولا تنفد كلمات الله عز وجل إذن المداد بتاعها لا ينفد يب معنى كده أنني أسبحك بعدد كلماتك يا رب التي لا عد لها والتي لا تنفد زي ما ألنا القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ينتهي البحر وكلمات ربنا لا تنتهي ينفد البحر وكلمات ربنا لا تنفد طب وبحر الوحد لا من بعده سبعة أبحر هات بحر سبعة مع البحر كمان ما نفدت كلمات الله طب نجيب ثمانية تنفد لا هو عشان السبعة للتكثير عند العرب يعني سبعة وسبعين وسبع تلاف وبيلا نهاية يب سبحان الله وبحمده مداد كلماته يعني لا تنفد كما لا تنفد كلماتك سبحان الله وبحمده زنة عرشه أي الذي لا يعلم قدره له إلا الله يعني سبحان الله وبحمده بثقل يقدره الله عز وجل حد فرت في الذكر ده بعد كده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هناك ذكر آخر من جوامع الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لأبي, لأبي أمامة الباهلي لأبي أمامة الباهلي هذا الذكر أفضل من عدد ذكر آناء الليل وأطراف النهار يعني هات واحد ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار تلاقي الذكر ده بيسويه سبحان الله ما هي دي جوامع الذكر كأنه بيقول لك ياللي انت مشغول وراك شغل ومش قادر تذكر الله بالليل والنهار لأنه عندك أعمال أو عندك شوية مشاغل أنا أقول لك على ذكر من الأذكار لو انشغلت به يتكتب لك ذكر الليل والنهار حلوديا لأن في ناس عندها شغل وعايزة تخلصوا أو عندهم مذاكرة ونفسهم يذكروا الله ليلة ونهارا يقول لهم خدوا دهو يتألف نص دقيقة ربنا يكتب لكم ثواب الليل والنهار ما شاء الله نسمع عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه يحرك شفتي بالذكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا تقول يا أبا أمامه قال أذكر ربي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل أقول لك جامع من جوامع الذكر يؤملك بذكر ليلة ونهار يوم كامل طبعا من فينا ما يفهمش عايز قال بلا يا رسول الله قال أن تقول احفظوا اكتبوا سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملأ ما خلق وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء وسبحان الله عدد ما أحفظ كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملأ كل شيء وتقول الحمد لله مثل ذلك يببقى حتقول سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق عدد ومل. طيب وتقول سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء لاحظ أن الجملة بتتكرر بعدد وبملق وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملك ملء كل شيء وترجع تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء وما في السماء الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء هذا يساوي ذكر الليل مع النهار وذكر النهار مع الليل ومن جوامع الذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة يعني واحد فيكم ما يقدرش يكون عنده همة كده يجيب ألف حسنة أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأل سائل من جلسائه فقال يا رسول الله كيف يكسب أحدنا ألف حسنة فقال له يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يكتبنا في المسبحين آناء الليل وأطراف النهار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم